إِنَّ الَّذِينَ يَمْتَتِعُونَ مَتَاعًا قَلِيلًا وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُحَصَّنُونَ Does <laughs> Yum! gesù <تصفيق> ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وانما في عاتقك غرقا واناشقاتنا سو والسابحات سفها تذرو غادفا اول يوم ما يوعففا هل ان في يوم ائذا قلنا ما نخرب قاروت تلك إذا هل أتاك حديث موسى